انتهينا في الدرس الماضي من بيان فقين السلام عليكم أصل المطلب كان الفاضيات وألفاظ المعاملات هل وضعت هل للصحيح فقط أو للأعم من, من الصحيح والفاسر في الدرس الماضي قال قبل بيان المختار لا باس بأن نقول أو ان النزاع هنا لا يتوقف على ثبوت الحقيقه الشرعيه فسواء الحقيقه الشرعيه ثبتت أم تثبت بل ثبتت مكانها الحقيقه متشرعيه على كلا القولين الشرعية. او لم نقل النزاع هنا جاري قلنا خلاف المتاخد الكفاية الله نفسه الذكية المقدمة الثانية كانت في معنى الصحيح ومعنى الفاسل ذكرنا في الدقي ان نفتحها تطلق عنها بمعنى سقوط الاعاده والقضاء فعل المكلف بالفعل وسقط الاعاده وسقط القضاء فليه لم يعاد وما القضاء يقال فعله فعل صحيح وإذا وجد الإعادة أو وجد القضاء يقال فعل فاسد وعند المتكلم ذكرنا المتكلم يقول الصحيح عند المتكلمين ما طابقه امر الشرعي في الواقع طيب ضعب عنه المصلف يقول عند العصوليين التعريف المشهور للصحة والفساد ان الصحيح عندهم هو تام الاجزاء والفاسد ناقص الاجزاء او الشرائع هذا كله كان في الواقع. الان قبل يقول قائل السلام عليكم قد يقول قائل كل هذا هل لهذا النزاع سواء كنا صحيحيين او كنا طعميين هل هناك ثمره لهذا يمكن ان يقطفها الانسان او لا ذكر الاصوليون هذا المبحث اربع اعتما صاحبه ذكر ثلاث تقريبا ولعل البعض ذكر المصنف يقول هناك ثمار لهذا المطلب والثمرة المشهورة الثمرة المشهورة عند الأصوليين التمسك ثمرة المشهورة ما هي هي التمسك بالإطلاق التمسك باق يعني بأفالة الإطلاق عند الشك لو كنا اعين التمسك باطاله الاطلاق عند الشك لو كنا عميين وعدم صحة وعدم صحة التمسك باطاله الاطلاق لو كنا لو كنا صحيحين وظهر الأصح لو كنا أعميون أو صاعين لا خير فما مطلب مهم وهذا إلى إلى هنا عتبر الظاهر لن تتبع الثمرة المصنف يقول حتى تتبع هذه الثمرة نحتاج إلى بيان مقدمة وهذه المقدمة هي النقط هذه المقدمة أي أن إن صحت التمسك بأصله الإطلاق هاي المقدمة نحن نتذكرها التمسك باطالة الافلاق متفرعة متفرعة على صدق صدق العنوان المشكوك على الفعل المشكوك صح التمسك هذه المقدمة صح التمسك باطلاق متفرعة على صدق العنوان الاسم على صدق الاسم على الفعل المشكوك. فمثلا لو شككنا في شيء ان الاسم منطبق عليه او لا. هنا لا يمكنك باثارة الاطلاق وللتوضيح نقول المولى مرة يقع تقرق به. اعتق تقضى هكذا يقول المولا واعتق واعتق عبدان كبير السن مثلا كبير السن اعتق راك السن ولنفرضها كافرة كافرة ثم اشك ثم اشك هل اعتقي هل اعتقي صحيح ام لا المصنع نتمسك باطاله الاطلاق ونحكم بكل عتق لماذا قال لاننا نستطيع ان نشير بايدينا الى هذه الرقبه المعتوقه ونقول هذه هي رقبه فالاسم منطبق عليها استطيع ان اشير بيدي واقول هذه رقبه ما هناك انا معفق اشك هل اعتبر الماء وصفا زائدا على الرقبية ام لا بتعبير اخر انا اتق رقبة كافره واشك هل المولى طلب رقبة مؤمنه طويله ما ادري كذا متعلمه الى اخره او لا اشك هكذا هذا هل طلب في الرقبة وصف معين او لم يطلب اطاله الاطلاق يقول الاصل في اطلاقه الاصل عدم الاراده ولو اراد وصفا معينا فالرقبه لوجد على المولى ان يبين ان يقيد ان يثبت تلك الرقبه بذلك الوصف ومن عدم الوصف يعني من الاطلاق عدم الوصف عن الاطلاق من الاطلاق نستكشف ونفهم أن المولى لم يرد الرقبة المقيدة بوصف معين، بوصف الإيمان مثلا فأحكم بصحة الفعل، بصحة العادة. أقول هذه رقبة، واشك هل المولى اعتبر قيد؟ أقول ما دام قد أطلق، فلا من ليراده، ولو أراد لوجب علي أن يقيد، وحيث لم يقيد، استكشف أنا السامع. أنا المخاطب استكشف انه مطلق الرقده تبحث هذه المقدمه اما لو شككنا تكمله المقدمه أما لو شككنا في الصدق على الفرد المشكوك لو شككنا ان هذا رقم اولى لو شككنا خلاف الشك الاول الشكل الأول اقول هذه ركبة لكن أشب في ماذا في اعتبار وقف أيستطيع أن في الحال الأولى وأدي زوض إيثنني وأقول هذه ركبة لكن هذه الركبة كاثرة كانت أشب في الاعتبر قولي الإيمان وقف الإيمان أولى أقول ماذا ما أطلقت الأسفر الحالة الثانية مختلفة لا انكفتوا الجيد الحالة الثانية الحالة الثانية لو قول اعتق رقبه بلي قال اعتق رقبه نفس المثال نفس المثال و الى هذه الامراه الامر قولت هذه الامرأة ولديها ولديها طفل عمره اقل من سنه واردت اردت اعطه الطفل لأن الام انا فالطفل يتبع الأم لأن أبوه مو هو مو هو أبوه عنده أيضاً عنده أنا مثل الابوين خب أثبتوا لي أصنع أقل من سنة والله أمرني بعشق رقبة أثبتوا من الشك اختلف أقول أقول أقول هذا الطفل هذا رقبة أو لا خلاف الشك الأول الشكل الأولى أكبر من رقبية ولكن ولكن و هنا ما اقطع من رقبية هنا ما أقول هذه رقبة لا اشك في دخالة والسناق هنا الأشير أقول هذا سنة ونصف مسكين لا يعرف لا معنى العالف لا يعرف تزل عمر سنه عمر شهر احيانا أقول هذه أو هذا رقبة أو لا حاذرك وأنا لا أخطأ بأنه يثق عليه الاسم لا أخطأ بهذا أنا لا أخطأ بهذا هنا إذا كان الشك في صدق الاسم عليه أو لا هنا لا لا نترسّت بأطالة الإطلاق التفت لأن الترسيت بأطالة الإطلاق فرعه هنا فرع صدق الاسم عليه هنا الاسم يثق عليه من يشك فلا تنسك بأصالة أطلال مثال آخر يسمى في قوله تعالى ستيممه طيبا التراب صعيد لا شك التراب صعيد لا شك قدر متيقف لكن أشك الحجر من الصعيد أولى الحصى من الصعيد أولى الجاف من الصعيد أولا النوره من الصعيد إلى آخر ن Onion هنا الشك مفي دخالة وص هنا الشك كالشك في الطفل هذا صعيد أولا ما أقول هذا صعيد وأشك في دخالة وص لا أقول هذا صعيد أولا التراب قطع صعيد قطع صعيد أما النورة والحجار والجاب فانا اشك في صدق العنوان عليه في الوقت لا أحرم صدق الاسم لا نتمسك هنا لا لماذا بماذا باطاله اطلاق لا لا نتمسك بها هنا فشكنا الثمره هنا تظهر في القسم الاول لو طبق الاسم على هذا الشيء وشككت في دخاله وصف قيب زائد اولى لا هنا تنفك لاصالك اقول ما دام قد اطلق ما دام قد اطلق فاقول عتقي صحيح لانه لو اراد ركب بوصف خاص لوجب علي ان يقيد وحيث لم يقيد فاشقم ماذا انه لم يرى في الثاني لو شككت في صدق الاسم عليه او لا لا نتمسك لماذا خذ نتمسك ماذا نصنع سلمنا لا نتمسك الثاني باطارة الاطلاق لكن ماذا نصنع قال المثلث يقول هنا هنا مرجعنا الى العملية روح هناك يقول فيها مثل هذه الموارد ماذا يقتل هل يقتضي الاحتياط ويقتضي البراءة ماذا يقاطل في مثل هذه الموارد حدد يقول هذا لا هذا المسجد لا بحث أصول العملية هنا لا نحدد يقول مرجعنا هنا ليس إلى اطاله الإقماع إلى الأصول العملية هي تحدد فهناك في محل تضحت المصنف يقول تضع النزاع في الصحيح والآخر إذا تفكد طبق المقدمه في هذا المثال إذا إذا شككنا الثلاثة الخالية من جهة اشتراحة بالصلاة اشهد أو من آخر أو من أي شرط آخر الثلاثة الثلاثة خالية من, من أحد شككنا هنا ماذا أحكم هنا ماذا أحكم اذا جئت فلا ناقف خلفة الاسكراحة ناقف السورة اي فعل اخر اقول هذه الثلاة او لا هل اقدر ان اعشر بيدي واقول نعم هذه ثلاة او لا اقول لا هذه ليست اقدر هذا الكلام اقوله اي لا من اللي اخونا المصنف يقول حسب المختار ان كلنا ان كنا صحيحين نعم لا نتمسك باصاله الخلاق لماذا لان انا اقول بان الشارع قال اطيل الصلاه والصلاه المعروفه عندي على راي الصحيحين أنه موضوع على الصلاه الصحيحه التامه هي ما الاجزاء والشراط. وهذه ناقصة خب أنا أشك هل ينطق عليها الاسم وهذا حصير أو لا هنا لا لا لا نتنسك بأصالة الإطلاق إن كنا ماذا صحيحين أما لو كنا اعميين المصنف يقول نتنسك بأصالة الإطلاق ونثبت أن هذه صلاة لماذا قال لاننا نقول اعاد ان الثلاث موضوعه موضوعه صحيح بعد. بلا عنا من الصحيح والفاسد خط غايه ما هناك هنا في الثلاث الناقصه غايه ما هناك اقصى ما هناك ان اؤشر بيدي واقول هذه ثلاثه فاتده بس متل ما ترجمه الثلاث قلت ثلاث اتبهت بحق الله ان هذه صلاتين ف... لكن تبهت بحق الله فعلان صدق عليها فاتمت استباق صلاه الاطلاع استبحت الثمره عن القول بالاعان نتمسك باطاله الاخلاق ونثبت لها الاسم عن القول بالصحيح لا نتمسك باطاله الاطلاع وانما مرجعنا الى الاصيل عملية اتبع المطلب الأول مشايخ سادة اخوه اتبع المطلب الأول مطلب ثاني أيها المثلث ذكرت لنا أن النزاع جاري في المقدمة الأولى أن النزاع يجري سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أولى وقبلنا هذا وقلت لنا معنى الصحة كمانية الأجزاء والشرائق وقبلنا هذا وذكرت لنا طمر وقبلنا أيضا لكن أنت ماذا تختار أنت مع ما أنت صحيحي أو أنت أعمي يقول الصحيح عندنا كما هو عند المشهور أن الوضع أن الوضع للأعم وليس للصحيح فقط وضع الالفاظ في العبادات وفي المعاملات أعم وليس يعني أعم من الصحيح والفاسد وليس فقط لخصوص صحيح واضح راي المصنف رأيه أن الوضع للأعم من الصحيح والفاسد وليس لخصوص الصحيح فقط. قل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يقول دليلي اولا اولا التبادر وقلنا سابقا التبادر علامه شنو معنى التبادر انطباق صحيح خذ اذا دخلت المسجد او اذا لا دخلت المسجد تخيل المسجد ورايت زيد يصلي وعامر يصلي وعامر يصلي زيد يصلي بتاني مرتبة تزاه الله الف خير وعمر مسكين مقصر في الصلاة خوب هذا خليه في مثال الثانية اذا واحد اطلق خبيب ثالثاني اذا واحد اطلق لده الصلاة وقال صلاة وقال صلاة لا ينفرد ذهني لخصوص الصحيحه وهذا امر ثابت بالوجدان ضم مجدان إذا جمال السيد قال رأيت مسلّاً مسلّي ذهني ينترس إلى الثلاة بالمعنى الأعط الثلاة اللي مثل نقول غراب هم ثلاث اللي بتعني هم ثلاث فانتباق الظهن إلى الأعام علامة حقيقة فالمسلم تقول التدابر حين ويسلك لغض الثلاة ذهنياً تعرف إلى مطلق الصلاة، وولا تعرف إلى صلاة خصوصها، ذهنياً تعرف إلى أي صلاة من الصلاوات، صلاه اللي فيها مستحبات ما فيها مستحبات، ما أدري فيها طنمين، أي صلاة من أصل الصلاوات نريها تعرف إليها، ونترافذ بين علامة حقيقة. هذا أوله، لليل الثاني عدم صحة السلب، عدم صحة سلب. عدم صحة سلع العنوان عن الفرد الفاتح سواء كان عباده او كان معاملة عبادة خلت المجد ورأيت زيدا يصلي بطمأنينة وتعني بخشوع مراعي كل الشروط والاجزاء جزاه الله خير ورأيت عامر هم يصلي لكن كنقر نقل يخلق الاستراحة بالطمأنينة بالموالات يخدم خبر عشاء خب أنا اقدر أقطع أقول هذه صلاة وهذه ليست صلاة لا ما أقدر أسلب الاسم عن صلاة أمر ما أقدر أسلب الاسم عنها أقول هذه صلاة يعني يمكن أقول هذه صلاة يمكن يمكنها ممكن يمكن أقول بس ما أستطيع أن أقول هذه ليست ما أقدرت الإسم عنها فعدا فحة سلب الإسم عن الصلاة الفاتدة أو النافطة دليل على أن الألفاظ موضوعة نلقع وليس الصحيح، ما أقدر أتباح أو لا تبادر إذا جنابك شيخنا قلت صلاة قلت كلمة صلاة اين ينترف ذهني ذهني لا ينترف الى الصحيحة فقط ينصرف الى صلاة اللي انا شايف عمره ثامني فلا ناقصه شايف مادر ذات شايف اجمع الصلوات فمن ذناك تقول لك الصلاة ذهني ينترف الى كل تلك الصلوات الناقصه تامه ولا ينترف فقط الى الصحيحة وأنت الفاظ بلا ينترف الى الجميع فهذا الانصراف علامة حقيقة ايضا لا لا ديك عن طريق خاص وعلى الدل ديكه بالمعنى بالمعنى اللغوي صلاه يعني في اللغه سابقا معنى الصلاه شنوشان دعاء وهذه دعاء صلاه فاستفحابان اذا الاسم ماذا المطلب اتضح عند الجميع اذا اكو سؤال قبل ان نقرا المطلب عند الجميع قال قال الثالثة إن ثمرة النزاع هنا في الصحيح والأعن هي صحة رجوع القائل القائل بالوضع من بالوضع من المسمى بالأعنى إلى ماذا؟ إلى عصالة الأطلاق دون القائل يعني دون رجوع القائل يعني ولا يصح رجوع القائل بالصحيح دون القائل بالوضع بالصحيح المسمى بالصحيح فلا يحق له الرجوع إلى أصلة الإطلاق لأنه يقول أنا دولة صحيح وفي الفرد المشكوك الناقص لا يظن بأنه فرد بذات الأنواع، فإنه يعني الصحيح فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصلة إلى إطلاق الله يعني أصلة الإطلاق توديع ذلك شنو كتب عندكم؟ بعد توضيح <تصفيق> <تصفيق> ما تكتب من امر مكتوب اعلمها ما مكتوب اعلمها ها هو ماذا شنو كاتب هذا ال... لا المحش مكتوب اعلم لا هذا المحش مكتوب. مش كبه هذا الكاتب مشتبه هذا فرد واحد من الطلاب كان دار في الكتاب فممكن فم ما مشي البيان اعلم مستبه مشكله ان المولى لا قد يكون واحد عربي ان المولى اذا امرنا إِنَّ أَوْ أَنَّ ها؟ لماذا أن؟ إن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء وشككنا سرحة اعتقت الرقبة ثم ما شككته وشككنا في حصول امتفاله بالإتيام بالإصباك الخارجي هذا جهر بالخارج صويته فعله لي صحيح فله صورتان يختلف الحكم فيهما هاي المقدمة الأولى أن يعلم يعلم ماذا صدق عنوان المعمور به على ذلك المسDAQ هذا الشكل الأول تبتوا جيدة على ذلك المسDAQ ولكن ولكن احتمل أكو قيد زائد أبله ولكن يحتمل دخل قيد زائد أما القيت فهذاق عليه بس أكو قيد وصف معين لابراهك ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولا غير متوفر في ذلك يعني المولى ذا المؤمن انا عاطق رقبه كاسرة هل القيد يعني مؤمن ما متوفر في هالرقبة اشوف هل هالدخن دخل هل هناك قيد داخل في هؤلاء كما اذا امر المولى بعثق رقبه فانه يعلن بسبق عنوان المغمور به على الرقبه الكاسرة هذه طبقة طعام لكن هل هل اعتبر قيد الايمان او لا ولكن يشك في دخل وصف الايمان في غرب المولى يمكن دائم يعني اعطي خلق هذا مؤمن يعني ما شايف يمكن دائم يعني اقول ماذا ما رأيت فالاطلاق يعني انه لا يريد فيحتمل ان يكون قيدا للمربر به فسنسي. فالقاعدة في مثل هذا الرجوع الى اصالة لماذا لان الاسم اسم قادق على الفعل واشك دخال في دخاله قيد الرجوع إلى أطاعة الإطلاق في ماذا؟ في نكل اعتبار القيد لم يرد القيد المحتمل اعتباره فلا يجب تحصيل القيد لا بل وجود الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك سيمتثل في المثال لو أعتق رقبة أقول جزاني خير. أعتق في رقبة في أمان خلط بعد كافة هذا ولم ترى القيد إذا شيء إذا أكو قرينة تتبع القرينة تبع القرينة أه السماء بالقرينه مقامية مقام المهم إذا قرينة حاضرة موجودة أفهم من خلال أنه راب الوقت سأتبع الوقت هذا كان عند الإطلاق عند عدم القرينة طبعا إذا قرينة حاضرة أختلف للقرينة طبعا يكفي نعم إذا كان مطلق يكفي لكن بالشرف ان يزدق عليها الاسم ها اقول هذه هرقبة من فتفل اذا سنتين ما اقبل اقول هذه هرقبة الحالة الثانية ان يشك في صدق نفس عنوان المأمور به شيء مختلف هنا ازدق العنوان صادق عليه يعني الاسم يزدق عليه او لا. على ذلك المزاك الخارجي كما اذا امر المولى بالتمن بالصعيد وما ندري ولا ندري ان ما على التراب يسمى صعيد او لا? هل يسمى صعيدا او لا? فيكون شكنا في صدق الصعيد موسيقى بزائدة في صدق الاسم على غير التراب في صدق الصعيد يعني لا العنوان على غير التراب وهنا وفي مثلي وفي مثله لا يصح الرجوع الى اصالة الاطلاق لإدخال المفتاح المشكوك عن الحجر والمثلًا والمورا والجث لإدخال المفتاح المشكوك في عنوان المؤمر به ليكتفى به في مقام الامتثال لا هذا لا يكفي بل لا بد من الرجوع إلى الأصول إلى الأصول مثل قاعة الاحتياط أو البراءة بس نرجع هناك لصيغ العملية ده خب إذا هاي المقدمة ترحت ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه فانه في فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة تتلد جزء للصلاة أم لا هنا ماذا نسمع هنا على القول المختار يقول إن قلنا أن الصلاة اسم ذنئة عام يعني إن قلنا ماذا ان كلنا عميين من الاعام كانت المثل من بعض الصورة من بعض الصورة يعني شنو يعني شنو الشك في ماذا في ماذا في دخالة وصف فتمن الاول على تبدو جيدة في دخالة في قيم يعني مش الايمان بعد تبقى يرجى التفاق من الشهاد انهم طابق عليه لكن اشكت هل هناك ايه بزارت اقدم فيه بأصالة الاطلاع نقول في لا مصداق. مفاهدي كلام اخر في صباح الثاني انا اشك همضاك او لا يعني المفهوم عندي واضح عندي مواضح كيف موردنا هنا. شيخنا احسكت في الراقب خوف مصدق. انت يعني جاعتنا تقول مسلمه مسلمة أو, او كافرة هذا وصف رقبة أشتر رقبة هي رقبة بما هو إنسان أما صار هنا خرج معنى دخلت أنا مرة أشك هذه رقبة او لا رقبل يعني فأقول بالأصل هذا وقت مثل الطفل يعني ما أحرض انها رقبه اما أقول هو هذا محل البحر مصلف يقول إذا كان بحثنا اصل الصدق لإثم على هذا الشيء او لا لا تمسك الاصل الا اذا كان بحسن لا خان الامور سابق على الرقبه لكن هل اثرنا المولا قي في هذا القيد ام في باثه الاصل يقول ان قلنا ان الصلاه اسم للاعاد فما لا يحصل كباب الثلث اولى بعد سوره لك واضحه الصوره الاولى بها الأولى. الأولى, الاولى فتقول اسم مع الشكل دخاله في بلكن ق لانه بناء على هذا القول يعلم يعلم يعلم بصدق انوار الصلاه يصدق اي الاسم على الانسان الفاقد للسورة لكن اشك اشك وانما الشك في اعتبار قيد الزائد على المسمى فيتمسك حينئذ باطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد لا ما دام أطلق ولن يقل فلأت العدم الإرادة وهو كون الصورة جزءا من الثلاث ووجود الاكتفاء في الانتفال بثاقب الصورة بثاقب الجلسة بثاقب الأخرين وإن قلنا أن الثلاثة ثمم لماذا؟ للصحيح يعني كنا من الصحيحيين كانت مثلا ماذا السورة؟ السورة؟ يعني ماذا في في الصدق الاسم عليه هنا بعد بعض التكتفات الاطلاق كانت المثل من هذا الصورة الثانية لانه عند الشك في اعتبار الصورة يشك في الصدق عنوان المؤمنور به عن الصلاة عن المصداق يعني ما يعدني انا يعرف ان الصلاة اسم الناس وهذا الفاقد ما يعدني يسمونه ما يسمونه صلاة فاقول ما دام لا لنحرض ما دام لا لنحرض فلا جنب ان هذه صلاة إذ عنوان المأمور به هو مبادئ لخصوص للصحيح فقط والصحيح هو عنوان المأمور به فما ليس بصحيح ليس بصلاة يعني الفاقد ليس بصلاة فالفاقد من, من الجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه نارجع للأسل نارجع للأسل قال فلا يفح الرجوع فلا يفح الرجوع إلى ماذا؟ إلى اطاله الإطلاق هنا في اعتبار جزئيه السورة حتى يكتفى بساقبها في مقام الانتفال بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية إلى اطاله الاحتياط أو اطاله البراء على الخلاف بين في مثله سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى هذا البحث الأول والبحث الثاني المختار في المسألة. ايها المصنف ما رأيك انت فاقع عني يقول اذا عرفت ما ذكرناه من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع هو الوضع نعم. لماذا للاعن لا اعن المصنف واندلين يعني المصنف يقول التعامل في الازواء هم ثلاث والفاقد ايما نجينا المعاملات البيع الفاقد بالماضوية بيعان والحائد على الماضوية بيعان أيضا نعم يمكن يقول بيع صحيح بيع صح وهذا دليل ثالث ذكره البعض صحة التقسيم دليل ثالث للقور بالودع للأعاد قلنا الأول التبادر الثاني على صحة الثل البعض قال ودليل ثالث ما هو صحة التقسيم يعني شو صاحب تقنعني شو يعني أنا على الآخر أقدر يا دخلت المسجد ألتفك أقول هذه صلاة صحيحة بل وهذه صلاة صافد قسمت قلت هذه صلاة و... فصحة التقسيم دليل على أن الوضع في الأعمال الأيطاء هذا هم دليل صافح قال والدليل الأول التبادل فهذا معين عن التبادل انتباق الذهن الى المعنى صحيح الثاني وعدم فحة السلب وعدم فحة السالب انا مفاسق ما اقدر اقول لي الذي يصلي كنقر الغراب ما استفع ان اقول هذه ايه بغد يحتاج الى هذه حتى اصيب السلاتية عن ثلاتية ما اقدر اصيب الصلاة فعدم فحة السالب دليل على ان الوضع الوضع من وليس الأخذ الصحيح، وهما قمارته الحقيقة وما تقدم. ما عدى المطلب واضح عند الأخوة جميعاً. سادة منا الإخوة السادة، الظاهر منا نحن السادة الطاهرين، ومنا أحد من المشايخ آه، فلازم نغير الشيخ منا خير أديب الشيخ. وصل الله على محمد واله الطاهرين.